بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابه والمسلمين وكثير من ما بعد فهذا المجلس الجديد من مجالس العقيده والذي نتدارس فيها كتاب التوحيد في مسجد هدي الرحمات في هذه الدوره العلمية وهذا هو الدرس السادس وصلنا إلى الباب الحادي والخمسي باب, الحاد باب رقب واحد وخبسين. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وغَرٌّ الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس في معنى قوله تعالى ينحدون في أسمائه أي يشركون يعني يشركون في أسماء الله وعنه سمع لات من الاله هذا هو الانحداد في أسماء الله أنهم شرقوا لأصنامهم أسماء هي من أسماء الله جل وعلا فسموا اللاتة من الدلاء والعزة من العزيز وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها يدخلون في أسماء الله ها ما ليس منها قال ما هذا الباب كتاب التوحيد خلف الشرح أراد المصدف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات وأن المشروع هو التوسل إلى الله بأسمائه البسنى وصفاته العليم في بعض الناس بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأموات يذهب للأضرحة ويدعو الله عز وجل عندها ظنًا منه أن الدعاء عندها مستجم أو أنه يقول يا رب اعطني كذا أو اصرف عني كذا بحق جاهل ولي الفلان فتوصل إلى الله عز وجل بالأموال وهذا من البدع والضلالات التي توصل إلى الشرك ومن ذلك الدعاء أو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول لك إيه بحق جاه النبي عملي كذب هذا من البدع وإن, وإن كان ليس من الشرك لكنه وسيلة إلى الشرك فإذا كنت ستسأل تسأل بالله سبحانه وتعالى قال أيضا الذي ينبغي أن تعرف هو أنه يتوسل إلى الله بأسماء الحسن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح تقول اللهم بحفظه القرآن فاعطني كذا أو اصرف كذا فهنا عقد هذا البال من أجل ذلك ولله الأسماء الحسنة فجلوه بالنسبة قل يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني يا ستين اصطرني فتدعو الله في أسمائي ولذلك تجد الأدعية النبوية تشتمل على أسماء الله عز وجل وعلى صداته كما في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك مستطاق أعوذك مشادر الصلاة أقول لك ابن عدك عليك أبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الظنوب إلا أن فاغفر لي مخفرة من عندك وارحمني أنك الغفور الرحيم فتجد الأدعية اجتملت على أسماء الله الحسنى وصفاته العلم ولله الأسماء الحسنى فادعوه به قال تراجل عن الأعمش, الأعمش وسليمان بن مهران الكوفي الفقيه ثقة الحافظ ورع ماد سنة 107 من هبريل ولله الحسنة الأسماء الحسنة التي بلغت الغاية في الحسن فليست الأسماء أحسن منها وأكمل ولا يقوم غيرها مقامه. الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسنى غايتها وأكمالها فأسماء الله كلها حسنى وصفات الله كلها علامة قال فادعوه بها معنى فادعوه بها أي اسألوه بها وتوسلوا إلى الله به وتختار ما يناسب المقام مثل بعض الدعاء بيدعو مثلاً أو بعض الأئمة في الطروح يقول لك إيه اللهم عليك بالكافرين اللهم انتقم من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين راجل هذا كلام يعني اللهم انتقم اللهم دمر الشرك والمشركين وفي الأخرة تقول إيه برحمتك لا أقول بعزاتك مثلاً لكن بالك لكن تقول برحمتك بعد الانتقام وعلم كذا وكذا تقول برحمته فتختار من الدعاء والاسماء الحسنى ما يناسب ايه ها المقام قال ولما اهل الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في ذروا يعني اتركوا واعرضوا عن مجادلتهم الذين يلحدون في الاسم الانحراف هو ومنه سمي اللحد لحدا في القبر اللحد الذي يفعل في القبر لأنه يميل في شق القبر فالإلحاد مع الميل أي يميلون بها عن الصواب كيف يلحدون في أسماء الله قال إما بشحدها وإذا قيل له سجدوا للرحمن قال وبرح يسجد لما تأمرون وزاله النفوء فبالجينه اسم الرحمن وهذا ما يفعله النصارى النصارى لا يعترفون باسم الرحمن وذلك حتى لو واحد من المسلمين اسمه عبد الرحمن وواحد مثلا صحبه او مثلا واحد صديقه مثلا او زمله في العمل فيقول له يا عبد الله عبد الله والله عبد الرحمن قال اللي هو اللي فاهم فيهم يعني لأنني بنكر اسم الرحمن إذا قيل له بسجده للرحمن يقال وما الرحمن لما جه صلح الحديدية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سيد معوره ما نعرف ما الرحمن اكتب باسمك الله. يبقى دي الحاج هذا الحاج الحاد بإمكان أسماء الله كما فعل الجهمية بفرقة من فرق الضلال من الفرق النارية الكفرية أنكروا أسماء الله القصد وصفة العلم جماعة الجهمية لم يثبتوا لله الأسماء ونصفات يقولون والعزب لا ليس بسميع وليس بمصير وليس بعليم ويمكنون كل الأسماء الجهمية والعزب الله أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلم ويثبتون لله ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله جل جلاله وذلك من الأسماء والصفات قال إما بجحدها يعني من أنواع الإلحاد جحد الأسماء أو جحد معانيها او جعلوا عني هذه الاسماء او جعلها اسماء لبعض المخلوقات كما فعل المشركون عندما اطلقوا على اللات من اصنامهم اشتقوها من أسماء الله من الاله والعزيز والعز من العزيف ومنى من المنان وايضا إطلاق أسماء على الله ليست من أسماء زي مثلا الجماعة الفلاسفة جماعة الملحدين يقول لك القوة الفاعلة القوة الفاعلة زي الجماعة المصارب يقول لك الأب يطلقه على الله يقول لك باسم الأب والابن والروح القدس هذا من الكفر فتسمية الله بما لم يسمى به مثل بعض الناس لما يأتي يتكلم عن عظمة ربنا في الكون يقول لك شوف هالناس في الكون دي شوف المهندس العظيم هذا من سوء الأدب مع الله لك تقول لما ربنا ايه مهندس ليس من أسماء الله أنه مهندس لكن من اسماء الله الخالق من أسماء الله البارد من أسماء الله المصور بديع السماة والأرض فاطر السماة والأرض تجيب كلمة دي المهندس من, من أسمائ الله ليس من أسماء الله هذا إلحاد في أسمائ الله هذا تسمية الله من المسيوى نفسه كذلك بعض الناس لما يخطأ يقول لك إيه؟ يا, ساتر يا رب اصطرها يا ساتر هذا خطأ هذا إلحاد في أسمائ الله ليس من أسماء الله إيه؟ الساتر من أسماء الله السيتين وحتى ليس من أسماء الله السطار وإنما هي صفة من صفات الله السطار صغة مبلغ كصفة وليس كإسم كذلك أيضا كما قال بعض العلماء المنتقم ليس المنتقم من أسماء الله لأن المنتقم لم يذكر من أسماء الله مطلقا وإنما ذكر مقيم إن من المجرمين فلما أسفونا انتقلنا منهم لكن ليس من أسماء الله المنطقة العالم ولweet en moi ni asemakillahi là leade الاعلى المت الكبير المت فليس العالم me o es right me o is right فإذا الإلحاد في أسماء الله يشمل كل هذه الأسماء إما بجهد الأسماء وإما بتسمية الله بما لا يسنده نفسه وإما باشتقاق أسماء للمخلوقين هي من أسماء الله سبحانه وتعالى كل هذا يدخل في الإلحاد في أسماء الله وسيد أو في جهد المعان أيضا يدخل في الإلحاد وغر الذين ينحدون في اسماء ان يشركون غيره في اسماء كتسميتهم للاصنام الهه هم جعلوا الاصنام التي نحتوها بايديهم جعلوها الهه تعبد من دون الله وعن ابن عباس قال ذكر ابن حاتم عن ابن عباس بعض العلماء قال الصواب عن قتاده وليس عن ابن عباس عن قتاده اكتبونا الصواب لعله عن قتاب قالوا سموا الله إلى بيان لمعنى الإلحاد في أسماء أنهم اشتقوا منها أسماء لأصمامهم وقال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها يدخلون فيها ما ليس منها يعني, يعني يدخلون في أسماء الله ما لم يسم به نفسه ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم إذا نقولنا يا زي بعض الناس يقول لك يا ساتب يحلها الحلال ليس من أسميه ده الحلال أخذ بالك فإدخال أسماء أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه دي نوع من أنواعي الإلحاق في أسماء فضح الشرعب معاين تابع أيضا الحفظ من أسماء الله واحد آخر يعني يا سقطار كصفة مبادرة كصفة من صفة الله وإن كان الأفضل يقول يا سكتير المعنى الإجمالي للآن أخبر الله تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكبير وأمر عباده أن يسألوه ويتمسلوا إليه به وأن يطرق الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة السليمة وينحرفون بها عن الحق بشتى الانترافات الضله. وأن هؤلاء سيبقون جزاءهم الرادع سيجزون ما كانوا يعمل أقول لي طب مناسبة هذا الباب كتاب إيه؟ إن اختام التوحيد يتكلم عن التوحيد الله توحيد الله ومن توحيد الأسماء والصفات وطبعا في قواعد مهمة جدا في باب الأسماء والصفات ذكرى الشيخ رحمه الله في كتابه الماتع القواعد المثلة والمقام ليس مقام بسط في تفصيل هذه الآن لأن يعني كتاب التوحيد بخلاف الكتب الأخرى في العقيد كتاب مثلا العقيدة الوسطية تجد أنها فصلت في باب الأسماء والليسوس لكن كتاب التوحيد يمرلك على التوحيد كله بيعطيك الأساسيات في علم التوحيد ولعل إن شاء الله يعني نعطي محاضرة في القواعد في أسماء الله البسنة عدد الأسماء البسنة اسم الله الأعظم أقسام الصفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى في صفات ذاتية في صفات خبرية في صفات فعلية رصة الكلام ذا كله بالتفصيل دلالة أسماء الله الحصنى فكل دي من المعاني المهمة جدا اللي لابد المسلم يفهم فإن شاء الله ممكن فيهم بإذن الله نعم المحاضرة كاملة عن الأسماء ويصفات ما يستفد من الآية الكريمة هم يستفد من هذا الباب واحد إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلال نحن قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء القصة والصفات العلم من غير تحريف ولا تبثيل ولا تكييف ولا طعة وننفع عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم اثنين أن أسماء الله قصنا ثلاثة الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسنائك ولله الأسوار حسنية فادعوه به دي الفايدة العملية الفايدة المسلكية من هذا الباب إن أنت تبتأ تحرص على الأذكار وتحرص على الأدعية والأوراق وتحرص على الدعاء يقول لك ورد من الدعاء كما نتحدث عن أنك يكون لك حظ من مجالس العلم يكون لك ورد من القرآن برضو يكون لك ورد من الأذكار ها؟ والدعاء أن يكون لك في وقت ترفع إيدك كده ربنا سبحانه وتعالى وتدعو بالألعاء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم نسهد الأدعية نعلم الناس التضرع إلى الله واللجه إلى الله ولسينا عند الكل وعند الضراء كما قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَ مِنْ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعْلَا هُمْ لعلهم يرجعون إلى الله خاشعين متضرعين فلولا إجزاءهم بعثنا تضرعوا يعني هل لا إجزاءهم تضرعوا لجعوا إلى الله دعوا الله ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فنعلم الناس التضرع نعلم الناس الأدب مع الله في في زمان أصبح أناس لا يرعون الأدب مع الله كل شواء ألفاظ تطلق في وسائل الإعلام هذه الألفاظ يوبق بها لعبد الدنياه وأخرى زي آخر هذه الألفاظ ما قاله القائل اللي يقدر على ربنا يقدر عليه هذا لفظ مقيق هذا لفظ مقيق للأسف هذا لما يقال وفي وسط علماء الأظهر الشريف ولا يقرد أحد ببيان بأن هذا زل التسام أو هذا خطأ لينبغي أو أن هذا شيء يستغفر منه لكن للأسف لا أحد يتكلم في حين نرى الكلام في التفاهات والقيام على أن غيون من احتفال بالولد بدعة هذا من تشدد ومطلطع والاكتفال بالنولد مستحبل باتفاق العلماء متعرفش علماء من التفوض طيب إذا نتكلم في هذا الكلام ده؟ نتكلم في هذه الألفاظ الخطيرة هذه الألفاظ الخطيرة فلابد أن نتعلم بالأدب مع الله عز وجل حتى بعض الدعاء يقع في هذه الأشياء يقول لك يشوف نشوف ربنا عاوز مننا إيه عاوز مننا إيه هذا سوء أدب مع الله في شخص ما ربنا عاوز دمينه ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى إرادة الله الله يريد كذا الله عز وجل يشاءه كذا لكن عاوز العز بالله لا فالكلام عن ربنا غير الكلام مع أي حد أو عن أي حد آخر عن أي حد آخر فهذه أجواب أجواب التوحيد تطبط لك الألسل تطبق تطبق لسابك الالفاظ في الاعتقاد لان ممكن عبي ينطق بكلمه فوق دنياه واخراه ممكن كلمه تضيع استخدام العاميه في استخدام العاميه الخطب والكلام ده شيء مقيد جدا اه وحتى وان كان بعض الدعاه يعني للاسف اللي عند بعض لازم يستخدم هذا الاسلوب لكن هذا خلاف الصواب بلا شك يعني ليس معنینا إن چه انا مثل بنحَسِ چ아아ر ۹bulوحووو kita عن ع 가까 własUSTIN當 دعائم بنا نتنزل فيه چونه زوجنا نحن نتLizal العربية وليس بوحشي اللوح يعني برضو مش معنی نحن نتصل Agra نتكلم تقعر و لا لكن استعمال اللغة العربية إلا لما فيه ضرورا إلا لما فيه ضرورا أن نحن موكن نتنزل لكن برضو بدون أن نخالف والألفاظ اللغة العربية مسألة التبذل في الألفاظ والتنزل في الألفاظ في اللغة فهذا لا ينبغي المشاعة في البعاء لا لسه جاء الكلام لا هيجي فوق التفصيل هيجي فوق التفصيل. إذن من فوائل هذه الآية الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسماء أربعة تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات تبقى أن أنواع الإلحاد في أسماء الله خمسة الأمر بالإعراض عن الجاهلين والملهدين وإسقاطهم من الاعتبار ودي مسألة وإما يجب لأن في بعض الإخوة بتتبع أقوال المدهدين يقول لك عشان مرد عليه شوية يسمع ميزو وشوية الفة يسمع البحاري وشوية مش يقول لك يقول لك عشان ميزو يقول هؤلاء سيذهبون إلى نسبلة التاريخ لقيمة لك سواء ميزو أو البحاري أو غيره كل من سولك له نفسه الحقيقة أن يعاند شريعة الله عز وجل فهو إلى المسبلة سيصيرك فلم يكن الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هذا كلام واضح هذا مصير واضح لهؤلاء إن لم يكن اليوم فغداً إن لم يكن غداً فبعد غد إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فإذا أي واحد سولت نفسه أن يعاند شريعة الله أو أن يصادل شريعة الله عز وجل لن يكون أعتى من ثموت ولا أعطى من عاد ولا أعطى من فرعون والجنود وانظر إلى حال أولئك ومن الذي فعره الله عز وجل به فأنت لا تشغل بالك بأعداء الإسلام ما يقولون ولكن اشغل بالك بما قدمته أنت للإسلام انت شغل نفسك الصفلان بقول وعلان بقول وصليك كذا بعمله كذا بعمله بعمل انت عملت إيه؟ هؤلاء اهل الباطل يشتهدون لباطلهم فماذا فعلت انت يا من يامن تزعم على الحق للاسف كثير من الناس كثير من بعض الاخوه حالك حال جهل عندما شغل الطاحونه على غير قرع اعمل شغل الطاحونه على الفاضي طب يا عم بدل ما على الفاضي حط فيها قمح لتستفيد منه قال يعجبني نعيره ففي بعض الناس جد عجبه صوت عجبه جعجع عجبه الردود اللي بيعملها على الفيسبوك بس لكن هو مثلا عشان بقى يقوم ينصر الإسلام ويحفظ آية يقدر درس علم يدي تذكرة في مسجد يعلم شوات عيال القرآن مفيش كلام دي. مفيش مشغول عن دين الله عز وجل يقول لك ده الملحدين وبتعطى طالب الملحدين بيكتهد ويشتغل انت بتعمل ايه انت ما انت ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى فإذا لا ننشغل بما يقوله وما يلبس به أعداء الإسلام ولكن ننشغل بما قدمناه نحن للإسلام ماذا نقدم نحن دلوقتي تيجي تقول للاخ وانت تذكير والله مش شاطر طب اخته بيقول لك استنخيف من عدم الاخلاص طب مش عارف ايه في محاضره ليله جدا يعني يا ريت الاخوه يسمعوها اسمها يا كسلان حضره الشيخ محمد يعقوب اسمها يا كسلان دي رساله لكل واحد منتزه كسلان عن نصره الدين لله وفي اسمها يا كسلان يبقى مرد عن الجائل شو ربنا بله ولله لأسماء الحسب خلعوه به وظروا الذين يتحدون في إيه في أسماء ظروا خلاص اتركهم اتركهم وما يفعلون سرعان ما ينتهي أبره ويزول أبره ستة من الفوائد الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته سواجزون ما كانوا يعمل. باب رقم 52 قال باب لا يقال السلام على الله باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده سلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام أخرجوا من خلاله دي بيعلمك التأدب في الألفاظ مع الله طبعا هذا قبل مشروعية التشاهد فلما شرع التشاهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادة الله الصالحين أشهد عنه إليه من الله وأشهد عنه محمد العبد والرسول فهنا ابن سعيد بول كنا بنقول إيه؟ السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ع ذلك وقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام طيب نسبة هذا الكباب لكتاب التوهيد قال لما كان السلام على الشخص معناه طلبوا السلامة له من الشروب انت لما تقول السلام عليكم لما تقول الوحد السلام عليكم أنت تدعو الله أن يسلمه من الشرور والآفات والابتلاءات لأن معنى السلام اسم من أسماء الله معناه السالم من كل عيد ونقص معناه الذي يسلم على عباده سلام قولا من رب الرحيم معناه الذي يسلم عباده المؤمنين من أن يعذبهم يرسل السلام اسم من اسماء الله فلما تدعي الواحد تقول له السلام عليكم يبقى انت إن ربنا يسلمه وايضا تعطيه الامان لما تلقى على السلام وتقول له السلام عليكم انت بتامنه من نفسك كانك تقول له انت سالم مني في نفسك واهلك ومالك في نفسك واهلك ومالك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من, إيه؟ من لسانه فأنت لما تدخل على نفس كلهم السلام عليكم فقد أمنتهم على نفس. أمنت على نفسه من أذلك أدخلت على نفسه الطبقنينة فسلم منك ومن الأذى فأنت لما تجي تقول السلام على الله الله يدعى ولا يدعى له لأنه غني عن عبادك والعباد مفتقرون إليه فإزاي تقول السلام على الله السلام على عباد لا فعل السلام عليك السلام على أخيك الذي تسلم عليه لكن السلام على الله الله يدعى ولا إيه؟ يدعى له. يدعى ولا يدعى له تبعين يا أخوان والمشمعين يبقى إذن لا يقال السلام على الله وانذلك لما خديجة أتت بطعامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جبريل عليه السلام هذه خديجة قد أقبلت فأقرئها من ربها السلام وبيني السلام فقالت رب يالله عنها الله السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام شوف الفقه قالت له الله السلام ومنه السلام ما على الله السلام لا الله السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام ولي فيها مشروعية إذا بلغك أحد سلام أحد المستحب أن, عليك عليك. إن تقول وعليك وعليه السلام يعني أحد لك فلان أشخي إبراهيم يسلم عليك يستحب أن تقول ليه عليك وعليه السلام ترد على من أرسل لك وترد على من بلغك السلام معاش نحسن عايزين نبكر بعد جديد لقد اختصرنا درس قبل المغرب لتأتي إلى المغرب فليتك تأتي قبل المغرب وليتك تأتي عند المغرب طيب ماشي عبد ربنا يصلح أحوال حكومات المسلمين ماشي يبقى بعد كده إما تأتي قبل المغرب بنصف ساعة وإما أن تأتي عند المغرب أي في صلاة المغرب نرجع الثاني الموضوع نقول لك محس لا نقول السلام على الله ولكن الله هو السلام ومنه السلام طب ليس نقول لك السلام على الله لأن السلام اسم من اسمه نسمي الله ولأن السلام فيه معنى الدعاء لما تقول لهم السلام عليكم بتدعيلوا أن ربنا يسلموا من العيون يسلموا من الآثات وإن أنت لما تلقى على روحي للسلام تؤمنه من نفسك أنك لن تؤذيه تؤمنه على ماله وعلى دمه وعلى عرضه كما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمين من سلمين فلأن الله يدعى ولا يدعى لا لأن الله غلي والعبيد مفتقرون إليه فلذلك ما نقول السلام على الله ولذلك قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات امتنع أن يقال السلام على الله لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص يبقى معنى اسم السلام هنا بينهلك ومعنى السلام اسم نسم الله معنى إيه؟ السالم من العيوب والنقاص فهو يدعى ولا يدعى له ويطلب منه ولا يطلب له في تكلام الجبيل ده؟ يطلب منه ها ولا يطلب له فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص وفيه وصف الله بالغنى والكمال هنا ذكر أن من أسماء الله السلام وأنا معنى السلام من كل عين ونقص أو من كل آفة ونقص في معنى آخر أن السلام بمعنى المسلم لعباده المسلم لعباده من الآفات والبنيات وقالوا أيضا السلام الذي يسلم على عباده ومنه قول تعالى وسلام على المرسلين وقوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم وقوله تعالى وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا واضح هنا السلام الذي يسلم على عباده قال في الصحيح يعني في الصحيح الصحيح هنا بمعنى بخير المسلم عن ابن مسعود قال كنا إذا كنا في الصلاة مع رسول الله في الصلاة قلنا أي في التشاهد الأخير ماشي أقولوا الكلامنا فين في قبل مشروعية أبل مشروعية التشاهد بألفاظ التحيات لله فهي نقول لك قلنا السلام على الله أي في التشاهد الأخير كما في أعضي أنفظ الحديثة فإذا بألهم إبعاء صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله هذا نهي النهي بإما للكراهة وإما للتحريم والظاهر أنه للتحريم الظاهر أنه للتحريم طب علّة إبعاء المنع لأنهم لا تقولوا السلام على الله لأنك وتعليل ذلك لأن الله هو السلام فمن أسماء الله الحسنى السلام فهو غني أن يسلم عليك ليه غني على أن يسلم عليك لأنه يدعى وليس يدعى له المعنى الإشمالي بالحديث يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على الله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله لأنه هو السلام ومنه السلام دائما نفتكر كلمة خديجة رضي الله عنه إن الله هو السلام وإيه؟ ومنه السلام فلا يليق به أن يسلم عليه بل هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم من الآفات يبقى يسلم على عباده ويسلم من الآفات دي اسمه السلام يبقى أي حد يبقى تنير لكذا كلاماً يعني اسم الله السلام ايش من اسماء الله؟ معناه قول يا عم نصر بس تشجع الكوره السالم من العيوب والنقائص المثال الذي يسلم على عباده ويسلمهم من الافات والبليهات مش كلام لماذا لا نقول على الله السلام؟ لانه لأن الله والسلام طب ولا واحد قال على الله والسلام يبقى دفئه يوهب النقص لأن الله إيه غني عن عباد لأن الله إيه يدعى ولا يدعى لك ويطلب منهم ولا يطلب له لا. لأنه غني عن العباد والعباد يفتقنون إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله مناسبة الحديث أن فيه النائع عن أنه يقال السلام على الله لأنه ينافي كمال التوحيد لأنه ينافي كمال يا جماعة التوحيد يبقى هنا المصنف ينبهك على ألفاظ تخالف العقيدة عليها شيء عمر تخالف العقيدة ودي ممكن تبقى أخذ بالجمعة جميلة جدا ألفاظ تخالف العقيدة ممكن تتعمل مجموعه من الدروس سلسله في كتاب الشيخ الغزالي اصلا كده اسمه الفسطاط تاريخ العقيق اه في بعض الفسطاط كده الله ولا فلك مش حاجات زي دي تشكر حكمه حكم الحاجات دي ايه اصبحنا وش بين النهارده أخذ بالك الى اخره نكمل الشرح اه ويبقى الشيخ قايل فيه اخطاء تخالف في العقيده والوقت الرساله دي اخطاء تخالف العقيده مش ممكن دي تتعمل كسلسله ممكن سلسله كده يتعمل كده تسيب والسلسله بتكون تذكره شخصيه لمحد ولا حد يتعمل في سلسله جميل مش انت كتاب لشخص واحد يعني خلاص ماشي انت تحط حد بيطلع الثلاثه من عنده طيب اشتغل الثلاث يعني طب اشتغل الحد يبقى الثلاث خارج البلد والاحد جاب سيرش في البنك والاربعه عنده في جمع العز بالله طيب المهم يتعمل قياس للسيره عشان سيت اخطاء او بلاش اخطاء تصحيح الاخطاء تصحيح الاخطاء او تصحيح ما في لان في الكلام الاساسي الكلام لا نخلي حسابي بقى يسيبه من بس أقول لا يسيب عشرين يعرف برضو نحن مقصرين الوام الشيء من الكلام يتعامل كده سلسلة كده أخطاء تخالف العقيد أو أخطاء تصغير أخطاء وليس بقى أخطاء في الوضوء أخطاء في الصلاة أخطاء في العقيدة في هتلزم نفسك وتلزم الناس لو أنت بتصلك الوام تلافي تخشك دقيقتين مكروف منك بس أنت خمس دقائق مش هقول لك انت تذكره 10 دايلا ملاش 10 دايلي هم 5 داي بس تقول يا ما خطنا قولي كذا قال الشيخ المعصيبين كذا كذا خلاص غيره ايروه الناس يا خالد لان للاسف اهل الحق يتركون الناس نهبه لاهل الباطل ممكن واحد بسيط قاعد يسمع كلام من يطلع له الشيخ نيزو يقول لك أن المهد المنتظر لأن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج رجل من أمتي يوافق اسمه اسمي وهو ميزل اسمه محمد بن عبد الله فراجل عم يقول لك فعلا ميزل المهد المنتظر فأخذ بالك ويسد بس المهد المنتظر ما بيطلعش مع فلاني فلاني في, في, في الإزاع والتلفزيون خد بالك أو يطلع في خلالة خضائية لا ده لو ما كان يطلع منه لصفات النبي أخبر بها عنه صلى الله عليه وسلم وليس من صفات النسمه ميزو أو الندلع بتاعه ميزو واخد بالك والكلام دي. لكن المشكلة في إيه بقى إن لو جيت تسأل بعض الخطباء أو بعض الدعاء عما يعرف عن المهد المنتظر بتيني ما عرفش عما يا حاجة. ولا يعرف الأحاديث اللي هو فيه ولا الصفات ولا الزمن اللي ممكن يخرج فيه ولا الكلام دا كله طيب يا أخواننا إذا كنا إحنا لا نعرف ذلك وما الناس تعرف إيه يا أخواننا مقصرين للأسف ممكن لو جيت أسأل أي أخي للإخوة الدعاء هل جنب بيتكو مسجد والله يمكن تريب داً للمسجد وممكن ما أفكر يقول كلمة, كلمة في الجامع اللي جنب بيتكو اللواب صلي فيه ممكن الخمس صنوات طيب لماذا تعيب على الناس انتشار الفتن والضلال بينهم وأنت الذي طركتهم نهبة لذلك فين إحنا أخواننا من الكرامة فيحنا عايزين بارك الله فجاشك إبراهيم الدروس ده على المرأة تترجم تترجم بقيت شوف مش نيجي في رمضان ننشط كل أخ عنده في رمضان تذكره كل بعد التراويح بعد التراويح بعد التراويح وبعد كده كانه بيطلع ايه يعني ايه الطاقه كلها وبعد كده خلاص يفضل حاطط البطاريه اللي متملح واخد اربع اطراف رمضان اريد اللي احنا فيه دي ودي اللي احنا فيه دي وسالبين الناس نغبه للبدع ونغبه للعلمانيين والوخخ لو كل واحد فينا كان كلف نفسه بتذكرة إسبوعية تذكرة بس بكتاب سيبك من شغل, شغل السبهلانة ده لا كتاب كتاب أمسك كتاب آه, ريان الصالحين آه, أمسك كتاب أخطأ تخالف العقيدة آه, كتاب كذا أمسكه بس هو ديك هو في الجميع ده زي الجميع هو نفس التذكرة هتلاقي بتابع العمي شعبان بتخلص كتاب وتجيب كتاب تعرف فأرجو أن الكلام ده يا أخوانا دي ما تسموهش تبكيت اللي أنا بقوله دي مش تبكيت ده تفويل اللي أنا بقوله ده يا أخوانا اسمه تفويل أن احنا نفوق نفسنا أن احنا نحمل نفسنا المسؤولية وإلا والله هنرجع لورا كلنا كلنا هنرجع لورا بمثوم الدعاء قال بيوا استفادوا من الحدث واحد النهي عن السلام على الله النهي هنا قلنا إبهد إم الكرابة إما يا جماعة للتحريم المطلوب منك ان أنت تعرف علة النهي لماذا ينهى عن هذا اللغز واضح الكلام إما لأنه يوهم نقصا لأنه يوهم حاجة الله عز وجل ولأنه يخالف الحقيقة فالله عز وجل هو السلام ومنه السلام وهو يدعى ولا يدعى له ويطلب منه ولا يطلب له فتبقى تعرف علة النهر تعرف علة إيه؟ إنه أن السلام من أسمائه سبحانه برضو تعرف أن من أسمائه بل حسنة اسم السلام وتبقى عارف برضو إيه؟ معنى تبقى عارف معنى إيه؟ معنى اسم السلام وتبقى برده عارف معنى قولك السلام عليكم السلام عليكم ان انت بتدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم اخاك من الافات والبلايا في الدنيا والاخره ان انت تلقي عليه السلام لتؤمنه من نفسك كأن تقول كانك تقول تقول له لن ينالك مني ايه اذن ان تسالم مني ثلاثة في هذا الحديث من فوق التعليم الجاهل لما, النبي... لما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام على الله عمل يا شعبان علمهم علمهم فهذا ينبغي على الدعاء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أننا نسعى لتعليم الجاهل نسعى لتعليم أهلنا لتعليم أولادنا لتعليم الناس في مساجدنا نغتنن الفرص لتذكير الناس بالله في هذا من الفوائد أيضا قرن الحكم بعلته لما نهاهم بيّن لهم علة الناه ودي من محاسن العلم أنك تبين العلة في الحكم حتى تطمئن النفوس فلما قال لهم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام فتبين العلة في الحق من الفوائد العملية في هذا الباب التعبد لله باسمه السلام التعبد لله يا جماعة ها باسمه السلام طيب حد يعرف ازاي نتعبد لله باسمه السلام؟ 1 ان نؤمن به واحده يا جماعه التعبد لله باسم السلام ها؟ واحد يا نؤمن به ان من اسماء الله السلام 2 ان نعرف معناه ان نعرف معناه 3 ان نعمل بمقتضاه يبقى نعمل بمقتضاه ازاي نعمل باسم السلام في حياتنا ها واحد إفشاء السلام بين واحد إفشاء السلام إن الله والسلام السلام السلام بينكم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبرضاء وهي الحالقة لا أقول حالقة الشعب ولكن حالقة الدين والذي نفس محمد بيده لا تكون الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب الا كلكم عارفين استفدتوا حبيتهم افشو السلام علينا ها ايه كمان ها غير افشو السلام الدعاء مش احنا لسه باب الوقت ولله لا الحسن فادعوه به الدعاء باسم الله السلام كيف ذاك بعد الصلاه دبر صلاه استغفر الله،, استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام فمنك السلام تباركت هذا الجلال والإقام يبقى الاسم التعبد لله باسمه السلام النظر في حياتك كذلك أيضا السلام على الله كما ذكرنا في الحديث كما ذكرنا في هذا الحديث إن أنت تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام سباركتها تجلل والإكرام بلسلام على الله إن أنت تدعو الله بالسلامة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال الهلال شراء رمضان إيه؟, أيه لا يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربنا وربك الله رب. انت كده بتعمل ايه الله بهذا الاسم تدعو الله بالسلام اللهم اهد له علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربنا وربك المرض غلط اظن هذه اللفظه صحيحه اسمها بعد الهلال رجد وخير الباب اللي 53 باب 53 باب قول اللهم اغفر لي إن شئت يعني حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت في الدعاء في الصحيح عن أبي ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكرها له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه أخرجه البخالي ومسلم طيب مناسبة الباب لكتاب التوحيد إيه؟ لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فكور الرغبة وقلة الاهتمام بالبطلوب والاستغناء عن الله من ناحية ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد ولذلك ناسم عقد هذا الباب في كتاب التوحيد يبقى هذه اللقاء الفصل التي تخالف العقيدة لأن الأصل في دعاء العبد أن يظهر فيه الافتقار إلى الله صح والله؟ والحاجة إلى الله والرغبة فيما عند الله لم واحد يقول لي اللهم اغفر لي انشئت كأن ما عندك شرافة كأن غفر لك زي ما غفر لكش صحي لا اعزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اصطرني اللهم اجبرني تعزم في المسألة حتى تظهر رغبتك إلى الله وتظهر افتقارك إلى الله مش, مش أن أنت عندك ضعف في الرغبة يبقى إذن هذه من الأنفذ التي تخالف العقيدة فنبتعي بعد يبقى هذا القول قول الله المغفر لي إن شئت جاء التحذير منه والله عنه فبعض العلواء قالوا أنه للكراهة وبعضهم قال للتحريم وهو الصحيح أنه لا يدف قوله في الصحيح هنا المقصود الصحيحين بخاني وبسر قوله ليعزم المسألة يعزم يعني يجزم يحقق الرغبة يظهر لفتقار يتيقن الإجابة يتيقن الإجابة لأن من شروط الدعاء وأدام الدعاء أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة قوله إن الله لا مكره له هذه بيان علة من علة للنهي حتى لا يتوهل أحد النقص في الله سبحانه وتعالى وهذا متعلق بالباب السابق باب لا يقول السلام على الله حتى لا يوهم النقص لله سبحانه وتعالى فحتى لا يوهم أيضا أن هناك شيء يكره الله عز وجل على ما يفعل ومعنى مكره له أي لا يضطره دعاء ولا غير إلى فعل سبحانه بل يفعل ما يجعل سبحانه وتعالى وفي العواية الأخرى وليعظم الرغبة وليعظم بالتجديد أن يلح, يلح في طلب الحاج فالله لا يتعظم شيء أعطاء لا يعصر عليه ولا يكبر عليه والمعنى الإجمالي الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة ويأمر بعزم الطلب دون تعليق ويعلي ذلك قلنا من فوائد هذه الأبواب هو ذكر العلة مع الحكم وذكر العلة مع الحكم يؤدي إلى زيادة الطبعنين في القرق قال ويعني ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيء يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائد خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها وهذا خلاف الحق فإنه هو الغني الحميد الفعال لما يريده كما يشعل ذلك كما قلنا بفطور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه وهو لا غنى له عن الله طرف تعي لأن تعليق الدعاء المشيئة يدل على ضعف الرغبة يدل على الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى إن جن يعني غفر زي ما غفرش مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة وبيات علة ذلك ويستفاد من الحديث النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اصطرني تعزي وفيه تنزيه الله عما لا يليق به وفيه سعة فضله سبحانه وتعالى وكمال هناك وفيه بيان كرمه وجوده سبحانه وتعالى ناقف عند باب الرابع الخمسين باب لا نقول عمدي وأمدي لازالت هذه الأبواب في ذكر التحذير من الأنفاظ التي تخالف العقيدة والتي تدخل في باب القتح في التوحيد إما في أصل التوحيد وإما في كمان, في كمان التوحيد فنقف عند هذا الباب لنفسح المجال لمحضرة أخينا فضوة الشيخ سيد الديندي حفظه الله إن شاء الله نكمل بإذن يفعل في الدرس القادم ما تبقى لنا من هذه الأبواب نسأل الله تعالى أن يفعلكم من ما قلنا ومن ما سمعنا سبحانك الله ومحمدك أشهد وإليه أن أستغفرك أطولي السلام عليكم ورحمة الله